In halamu alqasurhah, wa ma mil ilahil illa Allah, wa inna Allah lahu aladzim alhakim. Faetawallu fa inna Allah alimul muhsid.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 يقول شهدوا بأن مسلم يا أهل الكتاب لما تحجبون في إبراهيم وما أنزلت سورة والإنجيل إلا من بعد فَلَا تَعْقِلُونَ Haa, antum haa, orang yang terkejut dalam apa yang mereka tahu, dan orang yang terkejut dalam apa yang mereka tidak tahu. Allah tahu apa yang إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن والله ولي المؤمنين وَأَذَّقَ أَيْفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْنَظِلُ لَكُمْ وَمَا نَظِلُنَّ إلَّا أَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ